ف <تصفيق> ا ت و و م وسنين زالت م س ي ت الغالي كيف اشتاق لو انساني اهجر غ ل ق الكتاب رح لبعيد و خلاني ب ع د ي مافهم حوالي 「やな ا はじめまして」<音楽>「ワールド ب ッ ا で」<音楽>「ワールドカップで」 やはり。